موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الأسحار أفضل الأوقات للتطوع بالصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهي وقت الذكر والصفاء وفتح أبواب السماء واستجابة الدعاء ووقت الشوق والحنين ورفع حوائج المسلمين لمالك يوم الدين وهي وقت مزور الرحمة وحضور الملائكة ووقت التنزل الإلهي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثبتوا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تناسعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس فطروا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط